بوك تو دواتسات تري ثلاثة وعشرون ثلاثة اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية kde ste sa naučili po španielsky? Hej, tá lemtel espania. Hej, tá lemtel espania. Hovoríte aj po portugalsky? Helteta kellemu aj dan el portugalia. Helteta kellemu aj dan el portugalia. Áno, a, a hovorím no, aj trochu po taliansky. نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطاليا نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية مسلمسهيتال دوبر <تصفيق> أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا اسكي. Souci dost podobné. Al-lughatu mutashabiha ila hadd ma. Al-lughat ila hadd ma. Rozumiem, im dobre. Astati'u an afhamaha jayidan. Astati'u an Ale rozprávať a písať je ťažké. لكن التكلم والكتابه شيء صعب لكن التكلم شيء صعب ربيم وما أزال اعمل اخطا كثيرة وما زال اعمل اخطاء كثيره جدي ما أن تصحح لي دائما ارجو أن تصحح لي دائما ваша высловность е целком добра نطقك جيد تماما ما تج سلبي عندك لهجه بسيطة عندك لكنه بسيطة człowiek يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. akie ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ خوج ننيكي يزك في كرس؟ هل أنت تعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة, تتعلم في دورة لغات؟ أك أشبب بوجبةة؟ أي منهج تستعمل؟ الصام؟ أي منهجستعمل؟ Momentarnie nie لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Nie możemy si العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. Zabudol som لقد نسيته للتو. لقد نسيته